قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وَخَتَمَ عَلَى قَنُوبِكُمْ من إله غَيْرُ الله يأتيكم به وَالْبَصَرِ كيف نصرف الآيات ۘۘۘ